كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد أما بعد ايها أحبة الأفاضل أسأل الله أن يتقبل مننا جميعا صالح اعمالنا وأن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وبعد فهذا هو اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك نسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونحن مع تأملات إيمانية في سورة من كتاب ربنا نسال الله ان يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته معنا تأملات إيمانية في سورة بني النضير سورة الحشر وانتهينا بفضل الله في المرة الماضية من الكلام على الآية الأولى من السورة ونبدأ على بركة الله في الكلام عن الآية الثانية من هذه السورة المباركة يقول ربي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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار اللهم امين وجزاكم الله بمثله وزيادة حبيب الغالي أبو ماهر اسال الله أن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحش هو الذي أخرجهم سبحانه جل في علاه ولا عدد ولا عد ولا حصار ولا جيش ولا قتال إنما أخرجهم رب العالمين جل في علاء العزيز منيع الجناب الذي إذا أراد شيئا كان حتى ولو بغير سبب كان كما أراده وما نصر إلا من عند الله حتى ولو كان معك حتى لو كان معك العدد حتى لو كنت في أعلى درجات الجاهزية والكفاة لكن النصر لا يأتي لا بعدد ولا بعد ولا بكثرة كمن من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله يؤيد بنصره من يشاء اللهم آمين وجزاكم الله بمثله وزيادة حبيب الغالي أخي أحمد <تصفيق> ويقول الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا حاصرتموهم وطال الحصار وابدا ما رضوا بان يخرجوا وحتى انتم غلب على ظنكم انهم لن يخرجوا لتعلموا ان النصر من عند الله وان اخراجهم محض نعمه وفضل من الله هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب المراد بالايه صنف معين من الكفار وهم اليهود والمراد صنف معين من اليهود وهم يهود بني النضير والسؤال وهل أهل الكتاب كفار؟ الآن تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة هل أهل الكتاب كفار؟ أجل وبلا ريب وبلا تردد اليهود كفار والنصارى كفار أهل الكتاب كفار بل كل من لم يؤمن بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كافر بلا تردد الذي حكم بذلك ليس أهل العلم بل ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الذي حكم بذلك رب العالمين جل في علا قال ربنا عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الكفر من لا واحدة حتى تأتيهم البينه قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال الله جل في علا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاصة خلاصة الكلام <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كانت النار أولى به كل من لم يؤمن بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كافر يا عباد الله هكذا بهذا صرح القرآن وصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرجهم حتى ولو ولو كان ذلك بعد عاجزكم تماما اسمع لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل قلة ثلاث من المؤمنين بلا سلاح ولا إعداد ولا ولا, ولا الكفار أكثر من ألف مقاتل خرجوا للقتال بينما القلة المؤمنه خرجت للعير خرجت للقافلة ومع ذلك إنما النصر من عند الله يؤيد الله جل في علاء بنصره من يشاء ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله قله مستضعفة ليس معهم سلاح ليس معهم عدة ليس معهم خيل ولا ركاب ليسوا على استعداد ولكن لما استغاثوا بمن يأتي النصر من عنده أغاثهم لما صدقوا في لجئهم لربهم جل في علا كان النصر حليفهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجاب لكم من النصر بيده وليس من عند غيره جل في علا أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله يستطيع ويقدر جل في علا ان ينصركم بغير ملائكه بغير جنود بغير سلاح بغير عده لكن لتطمئن قلوبكم نزل عليكم سببا من أسباب النصر فاستجاب لكم أني مودكم بألف من الملائكه مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم، ولتطمئن به قلوبكم، لكن ومن النصر إلا من عند الله، والعكس بالعكس، لو كنتم كثرة، لكنكم ما صدقتم في لجئكم لله، ما استعنتم بربكم تعمام الاستعانة، غاب عنكم أن النصر من عند الله جل في علا، لا تغني عنكم الكثرة، ولا تغني عنكم العدة ولا العدد ولا السلاح ولا الاستعداد ويوم حنين إذ أعدبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة ركنوا إلى الكثرة وأنهم سيغلبون لا محال فضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليتم مدبرين فلما تابوا وأنابوا ورجعوا وتذكروا أن النصر ليس بعدد ولا بعد إنما النصر من عند الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فالنصر ليس من عند أحد إلا من عند الله. كانت المعركة في أول الأمر في يوم أحد للمؤمنين لما عصى بعض الرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم قلبت ودارت عليهم الدائرة بمعصية النصر يكون بطاعة الله يكون بلزوم أمر الله جل في الخلاصة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصر هذه آيات في كتاب الله جل في علاه وما النصر إلا من عند الله قال الله ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن الله بلزوم أمره والشناب نهيه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل, الدي... من أهل الكتاب من ديارهم المتاخمة للمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير لأول الحشر قال عكرمة نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي حياك الله ورضي الله عني وعلك قال كريمة نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما لأول الحشري أي لبداية الحشر لأن لهم حشر آخر مع الخلائق وجاء في أحاديث الملاحم وعلامات الساعة قبل القيامة أن أرض المحشر وبداية المحشر بداية حشر الناس تكون من أرض الشام. وهؤلاء الذين اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير خرج معظمهم الى الشام هذه الارض المباركه اسال الله ان يعز اهلها وان يرفع عنهم ظلم الظالمين وان يحفظ بلادهم وسائر بلاد المسلمين قال رب العالمين ما ظننتم أن يخرجوا لما طال الحصار ونظرتم إلى قوة حصونهم ومنعت هذه الحصون غلب على ظنكم أنهم لا يخرجون لا سبيل إلى إخراجهم ما ظننتم ان يخرجوا ولكن أخرجهم الذي يقدر على إخراجهم وإخراج من يريد جل في علاه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أخرجهم بل وقال لهم في كتاب الكريم كلما أنهم كلما عادوا للإفساد في الأرض عاد الله جل وعلا للانتقام منهم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ما ظننتم أيها المؤمنون اي يخرجوا هذه حصونهم المنيعة كيف يخرجون من؟ ما السبيل إلى إخراجهم؟ وظنهم ايضا اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من المؤمنين من رسول الله؟ لا، بلغ بهم الطغيان والكفر إلى أنهم ظنوا أن هذه الحصون تمنعهم من الله جل في علاه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الظن يأتي في كتاب الله على قسمين القسم الأول بمعنى الشك بمعنى الشك ظن بمعنى الشك منه قول الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا شك لا يغني من الحق شيئا فالظن في الآية بمعنى الشك ومنه قول الله جل في الآية ايها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن أي كثيرا من الشك والقسم الثاني تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين كما قال هذا الذي طار في أرض المحشر هاؤم مقرأوا كتابي إني ظننت أيقنت اني ملاق حسابي لذا عملت لهذه الساعة ومنه من الظن الذي بمعنى اليقين قول الله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هم على يقين بذلك انهم إلى ربهم عز وجل راجعون قال الله جل وعلا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما الذي وقع قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من الباب الذي لا يملكه إلا الجليل جل في علاه ولا طريق ولا سبيل لأحد اليه إلا الله باب القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الملك يقلبها ويصرفها كيف يشاء الظالم الطاغية كلما تكبر وكاد وظلم وتجبر أمهله الله لكن سأتيه عذاب الله من حيث لا يشعر قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق اسمع وأتاغم العذاب من حيث لا يشعرون وهنا يهود بن النظير فأتاهم الله من حيث لم يحتسب اسمع للعدب المؤمن يأتيه أيضا فرج الله من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فعقاب الله جل في علا ياتي للظالم الطاغ من حيث لا يشعر وفرج الله يأتي للعبد المؤمن أيضا من حيث لا يحتسب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب إذا تملك الرعب من قلب الإنسان ولو كان أقوى البشر انفك عزمه خارت قوى والرعب جندي من جنود الله كما أن الريح جندي من جنود الله كما أن المطر جندي من جنود الله كذا الرعب أيضا جندي من جنود الله نصر الله جل وعلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل ذكر منهن قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر بينه وبين العدو شهر مسيرة شهر إذا سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم دب الرعب في قلوبهم و. تشتت عزمهم وتفرق جمعهم فأتاهم الله من حيث لا لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب جندي لا يرى لكنه كان سببا في هزيمتهم وفرارهم أمام الموحدين. قال وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديه سبحان الله من كلمات معدودات وظنوا أنهما مانعتهم حصونهم من الله حصون الآن يخربون بيوتهم ما قال حصونهم صاروا مع الخوف ينظرون إليها إلى أنها بيوت وهنا ضعيفة لا قيمة لا ولا وزن لهم لا تكفل لهم الحماية قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا بهذه الأحداث لا تسيروا في مسالك الظالمين يأتيكم ما اتاهم من العقوبة نسأل الله السلامه والعفو والعافية اعتبروا وعرفوا اليهود على حقيقتهم كما يذكر لكم حقيقتهم خالقكم وخالقهم جل في علاه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرجون وليس معكم الا ما تحمل الابل من متائكم إلا السلاح صار الرجل وهم يعني احرص الناس على حياة وأكثر الناس عبادة للدنيا صار الرجل منهم من اليهود إذا أعجبته خشبة في سقف بيته ينقض السقف ويخرب البيت ويحمل الخشبة معه على ناقته وهذا صنيع اليهود هذه آية تحتاج المزيد من التذبر والتأمل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 فاعتبروا يا أولي الأبصار إن شاء الله مع الآية التي تليها غدا بإذن الله أحبكم في الله أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته